بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالدك وما ولدك. لقد خلق الإنسان في كبد أحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت ما للبداء؟ أحسب أن لم يره؟ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصدها